إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وشهدوا أنني بريء مما تشركون وشهدوا أنني بريء مما تشركون من دونه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 هُدوا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عباد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا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 ما لكم من إله غيره هو أن شأكم من الأرض واتعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنتم فينا مرجوا قبل قبل هذا أَتَنهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ